بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شل الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والمجر